Inna alhamdulillahi nehmaduhu, wanaastainuhu, wanaastaghfiruhu, wana'udhu billah min shurur anfusina wa sai'at a'malina. Ma yahdeehe fala mudillah. muzill lah. Wa man yudlil fela haadee Wa ashadu an la ilaha ille Allah, wahdahu la shariqa Wa ashadu anna muhammada'n abduhu wa rasooluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadithi Allah. Wa khair al hadi haadyu muhammadin sallallahu alayhi wasallam. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار احبتي في الله ثروة المسلم يوم القيامة ورأس ماله حسناته فالاعمال الصالحة التي جاء بها الانسان في هذه الدنيا تتحول في ذلك اليوم إلى جبال من الحسنات إن شاء الله وأقل ما تضاعف به الحسنة يوم القيامة عشرة أضعاف كما قال المولى سبحانه وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف وقد يضاعفها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأكثر من ذلك فقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف ومن ذلك أجر الذي أنفق في سبيل الله ولذلك نحثكم دائما على الإنفاق في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة أنبتت سبع سنابي في كل سنبلة مئة حبة المجموع سبع مئة حسنة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومن الأعمال أيها الأحبة ما لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الصيام حيث قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فأجر الصوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فثروة الإنسان إذن يوم القيامة تتكون من حسنات هذا هو زاد الإنسان يوم القيامة ولكن إذا كانت عليه مظالم للعباد إنسان اعتدى على إخوانه ظلم إخوانه إذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح فوق ظهره ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء إنسان اعتدى على أخيه سبه شتمه ضربه من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في ذلك اليوم في ذلك اليوم لا تكون المحاسبة بالدرهم والدينار ابدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فكيف أيها الأحبة يتعامل إنسان عن هذه الحقائق أما تقرؤون قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا كلام رب العالمين إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كيف أيها الأحبة يجرؤ الواحد منا بعد سماع هذا الكلام الرباني بعد سماع هذه الآيات كيف يجرؤ الواحد منا بعد ذلك أن يسطو على ممتلكات غيره وأن يستطيل على عرض أخيه وأن يتهجم عليه بالسب والشتم واللعن en je meris, en nu zewi l-unf, dit dal-axarin. Kijfa, insan. Begħda samma eihad kalam Waala, mitli eihad eihad l-omur. Waala, jaxseha, ula, da li kaljom. En laddie, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, يتحول إلى ظلمات في يوم القيامة والإنسان يوم القيامة يحتاج إلى نور يحتاج إلى حجة يحتاج إلى برهان لا يحتاج إلى ظلمات يتحول إلى ظلمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة المقتول اعتدي عليه من قبل قاتل يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته والناصيه هي مقدمة الشعر وناصيته ورأسه بيده, رأسه بيده هذا المقتول رأسه بيده وأوداجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوداجه تشخب دما فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم المقتول يأتي يوم القيامة برأسه في يده وأوداجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوداجه وهي العروق التي تحيط بالعنق تسيل دما تشخب دما ثم يقرب هذا القاتل من عرش الرحمن فيقول له يا ربي وربه على العرش كما تعلمون كما قال الحق سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ربه على العرش فيقول له ربي سل هذا فيما قتلني يا له من منظر رهيب من منظر مؤلم بل أيها الأحبة من كمال عدله سبحانه وتعالى يقضي في ذلك اليوم حتى بين البهائم حتى بين البهاي وإذا انتهى سبحانه وتعالى من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا كوني ترابا وعند ذلك في تلك اللحظة يتمنى الكافر وهو ينظر إلى هذه الدواب التي تتحول إلى تراب يتمنى أن يكون مصيره من مصير هذه الدواب فيقول يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا هذه هي أمنية الكافر في ذلك اليوم يا ليتني كنت ترابا ولكنه لن يصير ترابا يبقى على حاله يحاسب يومها يدخل النار يعذب فيها إلى أبد الآبدين وفي ذلك اليوم المخيف ينصب الميزان لوزن الأعمال الأعمال أيها الأحبة هي التي تقرر تحدد مصير الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار وإن جاء الإنسان بمنصبه وشرفه وجاهه وماله وأهله وأصحابه هذا لا ينفعه في ذلك اليوم الأعمال هي التي تحدد مصير الإنسان في ذلك اليوم إما إلى الجنة واما إلى النار يؤتى برجل كما جاء في الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا ملفات تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ملفات عظيمة كبيرة تحتوي على ماذا تحتوي على جرائم هذا الشخص تحتوي على معاصيه مقترفه من الذنوب كل سجل قال النبي صلى الله عليه وسلم منها مد البصر فيوضع في كفة من الميزان يوضع في كفه من الميزان ثم يؤتى ببطاقه فيها شهاده ان لا اله الا الله بطاقه بمقابل هذه السجلات بطاقه فيها شهاده ان لا اله الا الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة سبحان الله تضع في كفة أخرى هذه البطاقة فطاشت السجلات تبعثرت طارت انتشرت رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات رجحت كفة لا إله إلا الله على كفة سائر المعاصي فالعمل ايها الاحبه هو الذي يحدد مصير الانسان العمل هو الذي يرفع قدر الانسان يومها ضحك قوم من رقه ونحافه ساقي عبد الله بن مسعود كان رقيق رجلو رقاق زاف فضحك بعض القوم من هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من رقه ساقي فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد اثقل في الميزان يوم القيامه من جبل احد وهذا ان دل على شيء إن دل على رفعه ابن مسعود رضي الله عنه على عظم شان ابن مسعود رضي الله عنه لهما اثقل في الميزان في الميزان من احد ويؤتى يومها برجل غليظ سمين قوي ولكنه لا يزن شيئا في الميزان لأن الذي يوزن هو العمل هو العمل العمل هو الذي يرفع قدر صاحبه نعم أيها الأحبة العمل هو الذي يدافع عن صاحبه ويؤازره ويناصره يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي أمام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القران وانا اقول لكم اقرا القران اقرا القران القران هو الحبل المتين القران هو النجات القران هو السداد القران هو النجاح اقرا القران يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحه نبويه اقرا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سبحان الله القرآن يعطى القدرة على الكلام يومها يتكلم ويشفع ويدافع وينافع عن أصحابه اقرا زهراوين البقره وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان تحاجان عن أصحابهما تدافعان عن أصحابهما فنسأل الله عز وجل الثبات على كلمة التوحيد ونسأله سبحانه وتعالى العمل الصالح ونسأله سبحانه وتعالى دخول الجنة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن فلنحرص أيها الأحبة على تحسين أخلاقنا وعلى إصلاح أحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع سائر العباد نعمل على تحسين الأخلاق والنحافظ على حقوق ربنا عز وجل من توحيد وصلات وغير ذلك من العبادات والنحافظ على حقوق الناس ولنعاملهم معاملة حسنة وأيضا في الصحيحين أنا أذكركم ببعض الأمور التي تكون ثقيلة في الميسان لعلكم تعملون بها في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان يسهل على الإنسان أن يتلفظ بهما خفيفتان على اللسان ولكنهما ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فليبقي الانسان لسانه رطبا بذكر الله في كل احواله في كل الازمنه في كل الامكنه ولا سيما بهاتين الكلمتين العظيمتين الثقيلتين في الميزان وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض فكما نحرص, كما نحرص على تعمير دنيانا على تعمير هذه الدنيا فلنعمل على تعمير الآخرة ايضا نعمل على جمع أكبر عدد ممكن من الأعمال الصالحة حتى يكون الميزان في يوم القيامة لصالحنا اللهم لا تخزنا يوم القيامه اللهم لا تفضحنا يوم القيامه اللهم لا تعذبنا يوم القيامه اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا همّا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا طائعا الا سددته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة Wadja al tafarrokana min bahdi tafarrokana maasuma, wala tedja al fina shakijan, wala mahruma, Allahum hummeh dina, wahdi bina, wadja alna zeba benlimani hdeda, Allah hummeh mil al lhuvet, wala ta' emil muslimina ljiar, wala kusul al lhurat, wala sur il muslimina mustad afina fi kulli ma kan, wala khiruda wana anil hamdur illah hierop illa alamina, wala sallah huala muhammadim għalla eedi hi wa sahbi wa salla met esliman kefira, wakumu la